والله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر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 من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجذى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون